بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم, بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 أولئك في ظلال بعيد وما أرسلنا من إِلَّا إلا قَوْمِهِ قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وان كفرنا بما ارسلت به واننا واننا في شك من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 اين يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وذر رسول الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا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 سواء علينا أجزعنا أم صدرنا مَا لنا من محيص؟ وقال الشيطان لم لَمَّا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ونوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي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 خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها, أصلها ثابت وفرعها في السماء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 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار واجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُ وَيُنفِقُ مِمَّا رَزَقَنَا هُمْ سِرَّ وَعْلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِي يَوْمُ الْلَّبِيعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْنَا هَذَا الْبَلَدَ آمِنَوْ وَجَنَّ بَنِي وَبَنِي يَأْنَّ عَبْدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَكَ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَا تَبِيعَ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّ دَكَ رَظُورٌ رَحِيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ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 فيقول الذين ولم ربنا أخونا إلى أجل قريب نجب نجب دعوتك ولا تبع الرسل أ ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 فلا تحسبن الله مخلف وعدي رسله إن الله عزيز ذو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهات وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتعشى وتعشى جههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولي يدربيه وليعلموه وليعلمو أنما هو إله واحد وليتذكر أهل الألباب